أقول إخوتي الكرام مازلنا مع التفسير ووقفنا عند قولي تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي كما قلنا لا يمكن أن يسقط أحد أمام الله لفعلها حتى تقام عليه الحج وأن الله يأتي له بالحجج والبراهين على ما هو فيه من باطل وان, وأن يدعوه إلى الحق وإلى اهل الحق ولا الرجوع إلى اهل الحق لأن هذا هو فيه النجاة هذا فيه فيه نجات فالاولى بذلك أن ينجو الإنسان ونجاته لا تكون إلا باتباع الحق فنصح الله لفلان جعله من أهله. لذلك قال قال الله تعالى وهم يكون الكتاب يعني عندهم الكتاب والكتاب نزل فيه الأحكام والآثار. قال وهم يكون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قال ربيع و ك قتادة وطبعًا هنا نرى أنه يكفر بعضهم ببعض ويكفر بعضهم بعضًا عيسى كتب أحسن الله لك ما دل عنك ويجاهل بعضهم بعض. هكذا أهل الباطل لا يجتمعون ولا يمكن أن يجتمعوا الله راع قال, قال قال عن أهل الباطل واجتماعتين قال يحسبون أن يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هكذا أهل الباطل أهل الباطلي لا يمكن أن ترى منهم أحدا يعني يرضى بأحد لابد أن لابد أن يكفروا بعض أن يكفروا بعضهم ببعض رزاق قال وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدخلون الكتاب عليكم السلام وركض وهم الكتاب قالت قال الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم شو بين اليهود والنصارى نعم من باب الإمامة والإشارة وقال الربيع بن انس وقتاده في قوله كذلك قال الذين يعلمون قال وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيل وقيلهم وقال بن جوج قلت الاعطاء من هؤلاء الذين يعلمون قال أمم كانت من خبر اليهود والنصارى وقبل كانوا قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل قال السدي قال الذين يعلمون هم العرب ليس قال ليس محمد على شيء اختار وجعفر ابن جرير الطبري أنها عامة والحق ان نقول وقال الذين لا يعلمون نعم مثل قولهم يقال في كل كل أمة جاءت مع وجود البراهين والايات الواضحه الظاهره اللائحه ومع ذلك لم يؤمنوا بها لم ينصعوا لم ينقادوا يقال فيهم ذلك فهم لا يعلمون حقا كأهل مكة مكه فانهم لا يعلمون أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وايضا وفد نجران من النصارى لا يعلمون انهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينه كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم لا يعلمون فهنا في خوري وقد الذين لا يعلمون هذا على التعميم وما دام اللفظ يحتمل التعميم ويسع فهو يكون في نفسه ممكن يكون عند حضرتك فارجو أرجو بس أن تو أن توفوني هل هل النت جيد أم لا نعم قال الله تعالى فَاللَّهُ بينهم يوم الْقَتَمَةِ في كَانُوا فِيهَا خَتِرِفُونَ أي أنا تعالى يجمع بينهم يوم المعاد وفصل بينهم بقضاء العدل سبحانه وتعالى على عرصات يوم القيامه لا احد لا أحد تراه سامحونا الله يسامحونا انا اليوم أن في متابع عليه جدا جدا جدا وانا في تعب يعلم الله به لانه الصداع بالذات بيقتلني فالحمد لله على كل حال رضي الله عنكم احسنه الله لكم جميعا قال فالله يحكم بينهم يوم القيامه في عرصات يوم القيامه ان الله يفصل بين الجميع <تصفيق> يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض والعداوه تظهر كما قال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين شوف البث جيد البث جيد اذا عندكم في شيء في النت عندكم يبقى عندكم النت عندكم في شيء اكيد ويلا اخر واحد قال النت ما شاء الله جميل عندهم مش فالله يوم في يوم القيامه يجمعهم جميعا الله يرضى عندكم جميعا وجزاكم عنا كل خير يجمعهم جميعا ثم يفصل بينهم سبحانه وجل جل في عونه جزاكم الله خير وحسن الله عليكم ورزاكم الله تعالى من الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفسد بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل, جل في علاه إن الله على كل شيء شيد وكما قال تعالى قد يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم كشوف إن تفس لو ما في سأنتصرف ما أستطيع المشكلة هو أن تعرف الذي يفيد يفيدني ماء ماء دافئ بملح لكن ما أفعله الآن ما أدري ما بي مشكلة إنه صداع الذي يتولد عنه صداع قاتلة الله تولى قال تعالى ومن أظلم مما منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي دخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولام في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم مما منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها قال هؤلاء المشكون الحال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وبين وبين المسجد الحرام يوم الحديبية قالوا لا تدخل قالوا لا تدخل وكاد وكادت يعني المعركة أن, أن تنشب بينهم ولما بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه سفيرا وتناقلت الأخبار اللهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم تحت الشجرة بايعهم على الأل يفروا بيعهم على ألا عليك وسام كاتحص الله عليك جميع على ألا يفر لا بيعهم على الموت كما قال بعضهم, بعضهم لكن ما أخ الله تعالى أنهم حبسوه وأنهم ما أدخلوه إلى المسجد حرام مكان أوليائه من أوليائه إلا إلا متخون الحمد لله وكان هناك هناك أناس يعظمون يعظمون الهدي، فمثلًا قال أنشر الهدي أمامهم، ووجأت المراسلات تجاول من مسعود الصقفي ويقول رأيت أحدا فعل بأهلك بقومك ما تفعل، إنك تجدع أنفك بيدك فقال ما كان أحد يصد يصد عن هذا البيت، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده عن البيت لكنهم فعلوا ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا عين من قتل أباءنا يوم بدر وفينا باق في قوله وسعى في خرابها قال إذ قطعوا من, من يعمرها عندما يصدون رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن الدخول فقد قطعوا من يعمرها الله قال ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في, في المسجد الحرام منعوه عند الكعبة عن المسجد الحرام فأنزل الله تعالى من أظلم مما منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها فهنا وجه الله الذنب للهود والنصارى ثم ذم المشركين الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة واتفقت كلمتهم على أن يقتلوه ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام واستحوذوا عليهم بأصنامهم وأنذارهم ولما جاء في زلح ذبيه يريد أن يطوب بالبيت منعوه من يعني الطوب بالبيت ورزال قال الله تعالى لم أن لا يعذبهم الله وهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى وما كانوا شكين ان يعمرو مساجد الله يشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون إنما يعمر مسارد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وغيرت عالم الذين كفروا وصدوكم عن المزد الحرام والهدي معكوفا أن محلة ولولا رجال منون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤون فتصيبكم منهم معرة, معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء <تصفيق> لو تزيان العذاب الذين الكفر منهم عذابا أليما قال تعالى إنما أعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى ولم يخش إلا الله إذن قال تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وهذا خبر خبر معناه الطلب خبر معناه إنشاء أي نعم ألا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة أو الجزية وقد مكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم وابعث وابع عليه من أبو طالب لما كان أبو بكر وأمير الحج بعث عليه أن ينادي في الناس أن لا يحج البيت مشرك ولا يتوب البيت عريان لا يحج بعد العام مشرك ولا يتظن بالبيت عريان وما كان في أجل فأجله إلى مدته وهذا أيضا عملا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عينهم هذا فهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام طيب إذا كان يتقطع ماشي حاضر معكم معكم نحصر إن شاء الله لا يتقطع الآن بإذن الله رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم <تصفيق> ولذلك منعهم الله تبارك فمن فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنع كان كان يعني ترى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت اوريان نعم قال الله تعالى في الاخره عذاب عظيم يعني قد انتهكوا الحرمات وقد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وايضا قد ادوا اهل الايمان قتل منهم من قتلو وشردوا منهم من, من شردو فلذلك قال الله تعالى مهددا قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم فكان الخزي والعار والشنار بالنور على يعني جعلهم في ذله وصغار وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا يطقطق راسه لله جل في علام استكانة وشكرا لله على ما فعل معه بأن الله تعالى فتح له مكة وأدخله بعدما خرج منها شريدا طريدا وحيدا خائفا رجع متوجا ورجع متمكنا وكسر الاصنام وهو يشير لكل كل صنم بعصاه ويقول وجاء الحق وزهق الباطل, جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومن عليهم بالعفو وقال من دخل بيته, بيته فهو امن من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم احسان في هذا الباب ثم بعد ذلك قال لا يطفن بالبيت عليهم قال ولا يحج البيت بعد هذا العام مشرك فمنعهم وهم أولياء البيت حق الفواد المصطمطة الجهل سبب الهلاك في كل عصر النوصر الكوفيين لا يتحدون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أظلم الناس من صد عن سبيل الله أظلم الناس من صد عن سبيل الله وجه الصد عن سبيل الله صد عن مساجد لا لا وجه الصد عن سبيل الله الصد عن مجالس العلم وجه الصد عن سبيل الله هو محاربة السنه والقرآن ومحاربة انتشار ذلك بين بين الناس هذا من أعظم ألوان الصد عن سبيل الله سبحانه وجل وهذا أعظم الجرم أعظم الجرم على الإطلاق هو الصد عن سبيل الله جل, جل في علاء فنسأل الله جل في أن يجعلنا ممن يدعو إلى ربه جل في علاه وأن ينصر الله به القديم.